أزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهو دو ورحمة وهو دو ورحمة وبشرا للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الأنكاث أن تتقذون أيمانكم أنكاث أن تتقذون أيمانكم دخل بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليُبينَمَلكُم يومَ القيامةِ ما كُنتُم فيه تختَرِفونَ ولو شاءَ الله لجعلَكُم أمتهُ واحدةَ ولكن يضلُّ مَن يشاءُ يضلُّ مَن يشاءُ, ويهدي من يشاء ياشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون.